تيهون انا ارنو لملاحقي ترهابي انا ارهق اعاده انا ارنو لرباحي ترهابي انا بالنار نتصاو كيد الاشرار رب خطاه yanṣuru jundan أبرار bisay sayyidān laṣfā kayda l-sharr rabb rabb rabb yanṣuru jundan abrār qatalū gadarū gadarū ẓalamū fajarū gadarū qatalū gadarū gadarū ẓalamū fajarū fajarū fa ويل للمعتدين ويل للمعتدين رهابي انا ارنو لرباح حقي رهابي انا ارهب اعداء الذل والعار من يتولى الغدار والعودة تبوء شراجه هذا الفجار الذل الكل والعا يتولى الغدار فلن يذل شراجه هذا الفجار قتلوا غدرا غدروا ظلموا فجروا فجروا قتلوا غدروا غدروا ظلموا فجروا فجروا فليوم الويل ويل, ويل للمعتدين ويل للمعتدين هابيهم أره لرباح الطين إرهابي أنا أرهب أعداء الدين إرهابي أنا أرهب أعداء الدين يوما ربدا قتلوا شيخا في الدار واليوم ربدا شبل ياخذ بالثار يوما يوما قتلوا شيخا في الدار واليوم اليوم التال شبل ياخذ بالثار قتلوا غدروا غدروا ظلموا فجروا فجروا قتلوا غدروا, غدروا, غدروا ظلموا فجروا فاليوم الويل ويل, ويل للمعتدين ويل للمعتدين ارهابي أنا أرنوا لرباح الطين إرهابي أنا أرهب أعداء الدين إرهابي أنا, أنا أرنوا لرباح الطين إرهابي أنا أرهب أعداء الدين عمر سلمان أبو بكر والشجعان وعليل. عثمان غابا هزم الجبان عمر عمر سيدنا ابو بكر الشجعان عثمان غابا هزم الجبان صدم كسروا كسرو دين النصروا نصروا, نصروا. صنما انكسروا كسرو دين النصروا فاليوم يومي ويل للمعتدين ويل للمعتدين رهابي انا ارهب الضعاف ارهابي انا ارهب اعداء الدين Al-Aliyum